بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب صبح وإلى ربك فرب